والآن مع آفة الكذب ونزلنا نتحدث عن آفات اللسان واليوم نحاول أن نتحدث عن هذه الآفة ونحاول أن نضع لها العلاج إن شاء الله رب العالمين وهي آفة خطيرة تعصف بكثير منا وهي آفة الكذب الكذب إخوات الإسلام يعني اصطلاحا هو عدم مطابقته للواقع والإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. يعلم الجميع منا ان الكذب نوعان. كذب في القول وكذب في الفعل. والسؤال الذي نطرحه. ايهما اشد جربا? كذب الاقوال ام كذب الافعال? اولا الكذب مشين في ذاته يعني هو الكذب اصلا امر مرذول امر غير مستحب امر لا يحبه احد من اهل العقل وذو الحجة. والذين يكذبون على الناس يرون انه ربما يكون الكذب نافعا كيف يرى بعضهم مثلا انه يريد بكذبه هذا ان يجلب لنفسه نفعا فيدعي مثلا كذبا انه محتاج هو ابناءه اذا مال معين او اذا اجراء عملية جراحية معينة لاستدراج عطف الناس او يكذب ليصير أمام الحكم الذي يقضي بينه وبين زوجته مثلا أنه ينتصر عليها بأرائه وينتصر عليها بأفكاره وينتصر عليها في, في هذه الجلسة كاذبا مفتعلا بعض الحقائق فيما دعي أنها حقاق وليس حقاق وإنما هي الكذب أو أن الكاذب يرى أنه بكذبه يدفع ضره فتكذب الزوجة على زوجها مثلا تقول كذا وكذا يعني الكذب يعني المؤمن لا يعرف الكذب ولا يكذب أبدا والإنسان يعني كذاب أحيانا يكذب ليكون مستضرفا عند بعض الناس بكذبه هذا أو يكذب عندما يبداي على إنسان دورا وبهتانا ليتشفى منه يعني له موقف معين كرد فاعل لإنسوء المعاملة أو غير ذلك أو يكذب لأنه يريد أن عنده حب الرئاسة أن يترأسها فيكذب حتى يصل إلى ما يصف وإلى ما يريده والكذب إما أن يكون اختلاقا من البداية عن القصة لا أساس لها من الصحة أو تكون زيادة في قصة معينة يعني القصة لا تحتمل جملتين أو ثلاثة يجعل منها هو كتابة أو ينقص من القصة حقيقية شيئا يعني تضيع معناها أو تضيع حقيقتها والكذبة إخوتنا الإسلام أن من صفات المنافق أنه إذا حدث كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا والذي لا يعرفه الكذاب ان الكذبة ينقص الرزق يعني من اسباب نقص الرزق والعاذ والله رب العالمين هو الكذب والانسان الذي يكذب يعني سبحان الله نقول حتى في شراء يعني شيء من حطام الدنيا ومن سقط المتاع في لعبة لابنه الذي يكذب ويقول انها بعشرة دراهم مثلا وهي لا تساوي الا اثنين مثلا يعني الذي يكذب في هذا الشهر يكذب لو تبوء مسئولية يكذب على امة باسرها لو تبوء مسئولية من المسئولية لان الاخكذاب يعني لا امانة له ولا امان ولذلك ابن عباس والضاهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم فويل له ويل له يعني إذن المسألة وكان الدعاء الذي رواه في الأثر اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب وعملي من الرياء وعيني من الخيانة إذن الكذب أمر لا يحبه الله ولا رسوله طبعا الإسلام هو دين عظيم دين يشمل الحياة كلها أباحى الكذبة في مواضع معينه أن الإنسان يكذب في الحرب فالحرب خدعة فإذا السؤال سؤالا يخص الأمور العسكرية لبلده واطمه وجيشه فإذا السؤال سؤالا يخص الأمور العسكرية لبلده واطمه وجيشه فالكذب هنا مباح هذه هي الحالة الأولى لأن يباح فيها الكذب ثم كذب الإنسان الذي يصلح بين طرفين يصرف بين زوجين وزوجتي بين اخي واخي بين جار وجار بين متخاصمين فيقول والله يا فلان او يعني لا داعي والله يعني يقول يا فلان يعني انه يقول عنك كلام طيبا ويذكرك بالخير وكلما جلس وهو لا يقول هذا يعني هذا الانسان الذي نتكلم عنه لا يقول ولكن نحن ندعي هذا لكي نرقق قلب اخيه ونقول ده إن زوجك يحبك ويقول كلاما طيبا ولكن ربما هو سريع الغضب أو لا يظهر هذا أمامك أو لا يظهر عاطفته أمامك لكن يقول ما شاء الله عليها لقوة الله تحافظ على ماني وعلى أولادي وإنسان صالحة وصوامة ومقوامة وربما الرجل لا يقول هذا ولكن نقول لنلين قلب ونحبب للزوجة الى زوجها هكذا ايضا نقول للزوج هذا الكلام نقول للاخ عن اخي هذا الكلام نقول للقريب عن قريبي هذا الكلام لنصلح بين طرفي هذه من الحالات ايضا التي يراح فيها الكذب ايضا من ضمن الكذب كذب الرجل على زوجته وكذب الزوجة على زوجها في مسائل معينة يعني ليس في كل المساء تقول له إن أمي ذكرتك بالخير وكانت تدعو لك بالأمس وإن أبي يجل لك ابن من أبنائه وتقول له أنت عندما تغيب عن البيت نشعر أن كل شيء قد نقص وأن نشعر بالوحشة والغربة إذا غبت عن البيت ونحن والأولاد وهكذا ربما هي لا يكون هذا ربما هذا الإنسان إذا غاب عن البيت استراح أهل البيت فيجوز انظر إلى عظمة الشرق وإلى جمال التشريع وإلى عظمة الإسلام وإلى رأب الصدع في البيوت وليس هذا من النفاق في شيء قد يقول إنسان يعني يفهم هذا الكلام خطأ يقول يا أخي هذا من النفاق يعني إذا كانت المرأة يعني لا تحب زوجها فكيف تقولون هذا الكلام نقول والله هذه مما يعني أباحه الشرع لما يلتيب ويلتيب شمل البيوت ودخلت بعض الجواري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولهن كوبا من اللبن ودعاهن للشرب من حسن الضيافة فقالت الجواري لا نشتهي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجمعنا جوعا وكذبا يعني أنتم في حالة جوع ولا داعي لأن تكذبوا أيضا ومن العجيب في قصص الكذب أن أخت الربيع بن خيثم رحمه الله مرض له ابن فلاهبت أخت الربيع ينعمد الغلام يعني لتزورهم فتقول له كيف حالك يا بني نقول ابن اخيها كيف حالك وكما نقول نحن جميعا قال الربيع ابن خيثب ها يعني هل انت امه التي ارضع فيه؟ هي في عمده؟ قالت له قال ما عليك لو قلت له كيف حالك يا ابن اخي فصدق فيه اذا يريد ان يعود اخته الصدق حتى في, في هذا الامر البسيط ويريد ان يسمع ابنه هذا الكلام الجميل وهذا الصدق الواضح هكذا تربت هذه الأسر وتلك العائلات ومن أعظم الكذب عند الله والعادة لله رب العالمين أن يري عينيه في المنام ما لم ترى يعني يريد ان يتحبب الى انسان ذو حيثية او انسان مسؤول بيقول يا فلان لقد رأيتك في الرؤية بالامس وانت تلبس ثيابا كذا وتتبوى مكانا كذا وحملك من الحشم والخدم ومن الرعاية ورأيتك تحوي المال في يدك. يعني هذا هذا كلام يعني كلام خفير هذا كلام لا يجب ان يقوله انسان يعني امر الكذب هذا امر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا ومن من اكبر انواع الكذب ما قاله صلى الله عليه وسلم يعني ما حذر منه النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال كبرت خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك به مصدق وانت له به كاذب يعني تجلس فتكلم اخاك عن مسألة معينة هو يغنك فيها يعني هو في, في ذهنه انك تصدقه القول اما انت فانت تكذب عليه هذه الكاذبة كبيرة و. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر التجار ويقول إن التجارة هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله بالبيت قال نعم ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون هكذا هي القضية وفي حديث يرينا خطورة هذا الأمر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه المنان بعطيته يعني الذي يعطي ويمون بالبعطية والمنطق سلعته بالحلف الفاجر، يعني بالكذب يعني يحلف ويقسم أنه قد اشتراه بكذا وأن عليه بالخسارة وإلى غير ذلك والمسبل إزارة وانظر إلى من يحبهم الله سبحانه وتعالى ومن يبغضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو ذر ثلاثة من يحبهم الله رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل او يفتح الله عليه وعلى اصحابه ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت او ضعف او سفر يعني ورجل كان معه قوم في سفر او سرية فاطاروا السرعة حتى اعجبهم ان ينسوا الارض فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ اصحابه للرحيل وثلاثة يشنؤهم الله أي يرغبهم الله عزه الله رب العالمين. التاجر أو البيع والحلاف والفقير المختال والبخيل المنان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عنه رأيت كان رجلا جاءني فقال لي قم فقمت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كاللوب من حليب يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله ثم يجذبه فيلقمه الجانب الاخر فيمده فاذا مد ورجع الاخر كما كان فقلت الذي اقامني ما هذا قال هذا رجل كذاب يعذب في قبره الى يوم القيامة والعذب ذاه رب العالمين هذه مسألة خفيرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن جراد وقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله هل يزن المؤمن؟ قال قد يقول ذلك قال يا نبي الله هل يكذب المؤمن؟ قال لا قال لا ثم اتبعها بقوله صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني بقول الله عز وجل انما يفتن الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله الانسان المسلم يجب ان يفرح لان رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي وضع له منهج الحياة يعني كما انه خلقه ورزقه رزقه من فضله سبحانه وتعالى بالمنهج الذي يستطيع أن يسير به حياته هذا المنهج منهج واضح ألا يعلم ما خلق وهو لطيف الخبير فمن كرم الله سبحانه وتعالى علينا كمسلمين أن الله أكرمنا بهذا فعندما نسمع في مصيبة الكذب تحذيرا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زاني أي رجل كبير السن يرتكب هذه الفاحشة الكبيرة وهذه المصيبة وملك كذاب لأنه في وضع لا يجب أن يكذب وعائل المستكبر يعني روى عبد الله بن عامر أنه كان يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي عبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت تمرن فقال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة إذن ليس هنا المسألة مسألة مزاح والمسلمون في زماننا هذا يعني قسموا الكذب إلى كذب أبيض وكذب غير أبيض وكذب ألوان الكذب هو كذب. أكذب عند الله كذب يعني هذه أم عبد الله بن عامر يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي علاجا تعطيه كما وعدتي لكذبت عليك كذبا هنا تكمن الكارثة هنا تكمن يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا جميعا يجب أن نراعي لمسألة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أفاء الله علي نعما عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيدة ولا كذابة ولا جبانة ويحذر في حديث اخر ان العبد لا يكذب الكذبة الا تباعد الملك عنه مسيرة ميل من ند ما جاء به والعذب الله رب العالمين ويقول اهل العلم ان للذنوب رائحة لا تشمها الا الملائكة ومن كرم الله ان هذه الرائحة فضل الله سبحانه وتعالى لا نحن يعني السقلان الانس والجن لا يشم هذه الرائحة وإلا لما جلس مسلم بجوار مسلم هذا من تمام ستر الله علينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبلوا إلي بست أتقبل لكم بالجنة فقالوا وما هن يا رسول الله ما هذه الأمور السدة قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا تمن فلا يخون وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم هذه يعني وصايا جليلة للمعصوم صلى الله عليه وسلم واضعا لنا المنهج واضعا لنا كيف ينجو العبد يوم القيامة من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ المسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضار ولياذب الله رب العالمين كل قصة يطبع ويطوى عليها المسلم الا الخيامة والكذب كل هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تحذر يعني كان اشد ما كان من خلق اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان يعني يطلع على الرجل من اصحابه على الكذب فما ينجلي من صدري حتى يعلم انه قد احدث توبة لله عز وجل والانسان اذا وصفه باربع صفات كما ورد في الحديث الصحيح اربع اذا كن فيك لا يغرك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الامانة وحسن خلق وعرفة طعمة هذا كله يري مكانة الصدق ومصيبة الكذب وكان عمر رضي الله عنه بن الخطاب يقول احبكم الينا ما لم يعني نركم احسنكم اسما فاذا رأيناكم فاحبكم الينا احسنكم خلقا اذا اختبرناكم فاحبكم الينا اصدقكم حديثا واعظمكم امامه هكذا يعني الانسان يعني يجب ان يصدق في كلامه وان يكذب في كلامه الانسان مثلا يجوز كما قلنا ان يرخص للمؤمن ايضا في الكذب قلنا في الحلقة السابقة المواطنة التي يباح فيها الكذب ايضا اذا رأيت انسانا أن يسعى خلف انسان بالسيف اللي كما فيه يعني انسان يريد ان يفتك بانسان وجاءك ليسألك اين فلان وانت تدري مكان قل لم اردوا فهذا ليس يعني هذا كذب واجب لانك ترى ان هناك ضرر على الرجل في هذا الامر وقلنا كيف يعني يحصل بك أن تكذب اللي تصلح بين طرف وطرف أو بين أخ وأخ أو زوج وزوجة إلى ما غير ذلك؟ و يعني من ضمن الملح التي حدثت في زمن عمر رضي الله عنه أن ابن أبي عزرة الدؤلي كان يخلع النساء التي يتزوج بهن فبلغ الناس بهذا وطارت له أحداثه. يكرهها، يعني صاروا عند الناس أن هذا الرجل يكثر من أن الزوجات لا تريد الواحدة منهن أن تنكث معه مدة طويلة كزوج له فلما علم أن أبي عذرة الدؤلي بهذا الأمر أخذ بيد عبد الله بن الأرقم وأتى به إلى منزله وقال لمرأته أنشدك بالله هل تبغضيني؟ يعني هل أنت تكرهينني؟ قالت لا تنشدني لا تستحلفني قال فاني انشدك الله عز وجل قالت نعم يعني نعم اضر فقال ابن الارقم اتسمع فانطلق حتى اتي امير المؤمنين عمر فقال انكم لا تحدثون اني اظم النساء هكذا قال ابن ابي عذرة الدؤلي واخلعهم فاسأل ابن الارقم فسأله عمر فاخبره بما حدث فارسل الى امرأة ابن ابي عذرة فجاءت هي وعمتها فقال أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه أو تبغضينه فقالت إني أول من تاب وأرجع إلى أمري ربي سبحانه وتعالى لكنه ناشدني أي استحلفني طلب مني أن أقسب فتحرجت أن أكذب أفأكذب يا أمير المؤمنين انظر يا أخي إلى, إلى صدق النساء في هذا الوقت إلى تحرج المرأة من أن تكذب وطلبت من زوجها ألا يستحلفها فأقر وأصر فلما رأت أنه يستحلف رفضت الكذب فتقول للعمر أأ يا أمير المؤمنين قال نعم فكذبي يعني في هذه مسألة هذا أمر مباح فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدث بذلك فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب يعني الناس بالخواطر ونعم الحب إذا وجد خير خير النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وقراءة من أساء فما برنا بأن بعض ال... ال الأزواج تحف أقدامهم حتى يعني يوافق أهل العروس على تزويج ابنتهم من... ابنتهم منهم ثم بعد ذلك يقلب لها ظهر المجن تبخر الحب أين ذهب الحب إذا القضية مبنية أيضا على حسن التعامل ما بين الزوج والزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النواس بن سمعان الكلابي قال راويا عن المعصوم عليه الصلاة والسلام ما لأراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة إلا أن يكتب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة أو يكون بين الرجلين شحناه فيصلح بينهما أو يحدث امرأته بيرضيها ايضا من ضمن المباحات حتى ان يلمب من جوانبها ان اذا سئلت عن سر اخيك فلك ان تنكره لان هذا ليس بكذب يعني الانسان يريد ان يكشف سرا استودعه اخوك اياك فلا تقل للثالث هذا عن هذا السر حتى وان سئلت فلماذا لان كتم السر واجب ولان المؤمن قبر لاخيه في مسألة السر هذه ايضا بعض الناس يترخصون كثيرا في مسألة المعاريض في الكذب يعني ان في المعاريض مندوحة عن الكذب يعني يلمح ولا يصرح يعني مثلا يروى ان مطرف دخل على زياد بن ابيه فاستفطأه فتعلل بمرض وقال ما رفعت جنبي مثفرقت الامير الا ما رفعان الله يعني بلغ انه يقول هذا الكلام فيقول الا ما رفع عن الله وما هذه يعني تفيد انها حرف نافي عند المستمع ولكن هي ليست كذلك فهذه من ضمن المعارض من ضمن المعارض ولكن الانسان لا يوسع في مسألة المعارض هذه حتى تأخذ يعني يضع الكلف في صغير الامر الكبيره و المعارض مثلا كتطيب قلب الناس مثلا مثلا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة العجوز التي قالت يا رسول الله ان اكون من اهل الجنة قال لي ادخل الجنة عجوز وقال للاخرى الذي في عين زوجك بياض وقال احملني على البعير يا رسول الله فقال نحملك على ولد البعير يعني وقال الرجل والد البعير لا تحمل قال وهل البعير إلا إلا البعير يعني هذه المعارير التي يجوز للمزاح أما أن الإنسان يضحك الناس بكذب ويتكلم بالكلمة يهبط بها في النار أبعد من الخرية كما ورد هذا أمر يجب أن يعيد الإنسان فيها حساباته ويجب ألا يغرق في مسألة المعارير هذه وألا يغرق في مسألة الرخص. في مسألة الكذب ويجب ان يتحدد بما حدده له الشرع اللهم اجعلنا من الصادقين ولا تجعلنا من الكاذبين وتبع علينا يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم